وإلى ربك فروا بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطورسين نعم خلقنا الإنسان في أحسان تقويم ثم رددناه أسفل سافل. أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله